بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذك بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحيل مناص 7. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحرهم كذاب 8. أجعل الآلهة إلها واحدا 9. إن هذا لشيء عجاب فَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْشُوَ وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ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 السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم روحي وعالو وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوطي أصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة مما لها من وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ يَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبَدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابِ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ مُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف قسمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء السبيل هذا اخي له 90 و90 نعجه ولي نعجه واحدا ولي نعجه واحده فقال اكفينيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعجه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 انه فاستغفر ربه وخضر راكعا و اناب فغفرنا له ذنبا وان له عندنا لزلفا وحسنا مآب يا داوود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 أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمْلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ في الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَتْدَبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ غُلُو الْأَلْبَابِ وَوَهَبَنَا لِدَاوُدَ نعم العب إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافلات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب 1. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق 2. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب 3. قال رب اغفر لي وهبني ملكا لا ينبغي لأحد من بعد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 8. وآخرين مقرنين في الأصفاد 9. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب 10. وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب 11. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أن السني الشيطان بنسب وعذاب وقبض رجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمه من وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغتا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب اذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار اننا اخلصناهم بخالصه ذكر الداع وانهم من عندنا 118. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار 119. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب 111. جنات عدم مفتحة لهم متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات القرف أتراب هذا ما توعدون من يوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وان للطاغين لشر مآب جهنم ما يصلونها فبئس مآب هذا فليذوقوا حميم وغساق وَآخَرمِ شَكْلل أَزوج هذاَا فَوجُم مُقُتَحمهما عَكُمْ لا مَرح وَآخَرمِ شَكْلِل أَزوج هذا فَوجُم مُ قتَحمُهمِ عَكُم لا مَْرحَبًا بِهِم 11. إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار 13. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار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 ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون, يختصمون إيوان ملائكة إني خالق بشرا من 124. فإذا سويتهم ونفخت فيهم من روحي فقعوا له ساجدين 125. فسجد الملائكة كلهم أجمعون 126. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال إبليس ما منعك أن تَسْجُلُ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِمِينَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ قَالَ فَخُذْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ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 قال فبعزتك لا ويينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق اقول لاملا ان جهلنا منك ومن مما 122. قل ما أسألكم عليه من أجري وما أنا من المتكلفين 123. إن هو إلا ذكر للعالمين 124. ولتعلمن نبأه بعد حين